الليل وسارب بالنهار لَهُ له معتبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 113. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وَإِذَا أَرْدَى اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِنْ دُونِهِ مِن وَالٍ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ يَجْعَلُهُ